قلت لابوك عليك وقال لي خللي في جيبك خللي قلت لابوك عليكي وقال لي خللي في جيبك خللي ده انت شرينا وجوع علينا وقلبك والله علينا تماملي أجمل فرحة خدتني وتوفي قل في لابوك عليك وشوفي أجمل فرحة خدتني وتوفي تاهد بيّا بي أجمل دنيا تاهد بيّا بي أجمل دنيا لما وعدني وقال لي وفيك تنتشرينا وبو وعلينا وقلبك والله علينا تمام Bitt haima, var? Av blått, vitt, rött, och gult och öppnar och öppnar och öppnar Jämla hayatna, vi mhabbetna Jämla hayatna, vi mhabbetna اللi hattifzgl, daimans tiktar واللي يجينا, och يهنينا حال هنيت بالفرح تمال لابوك عليك Kall ima fi kibak kalli قلت l-abruki عليه och kalli Kall ima fi kibak kalli Daltta och huwa anina och kallfak